هو من ا ل أ ن ش ط ة ا ل ح ي و ي ة في حياتنا وهذا موجود وهو من ا ل أ ن ش ط ة ا ل م ب ا ح ة التي تقوم عليها ا ل ح ي ا ة وفيها من المنافع والمصالح الشيء الكثير والخير الوفير التجارة سأتحدث عن التجارة مستقر في وجدان الناس من الناحية النظرية أن التاجر الصدوق سأتحدث مستقر أن عن من في مع النبيين والصديقين في ا ل ج ن ة ويستحق ذلك ل أ ن ه قاوم ف ت ن ة تعد من أ ع ظ م الفتن وهي ف ت ن ة المال والثراء السريع والغنى الذي يتمناه كل واحد منا إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة ح ا ض ر ة تديرونها بينكم و ت ج ا ر ة عن ط ر ا ض منكم القرآن تحدث عنها والشرع أباحها أحل الله البيع أحل تحدث وحرم الربا والنبي ح ر م ر ب ا ا و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمل في أ و ل أ م ر ه ب ا ل ت ج ا ر ة وفي سنته أ و ا م ر وتوجيهات و إ ر ش ا د ا ت ووصايا واداب و أ خ ل ا ق تخص ا ل ت ج ا ر ة كلنا درس في المدارس وهذا من اشكالاتنا, من إشكالاتنا الحقيقية أعني ما نقرأه في المدارس لا يعد مما نقرأه أعني في يعد ينبغي أن يهتم أن به يبدو لذلك أ ن الناس ي ق ر ؤ و ن أ ح ا د ي ث مختاره ة مقرر م ب ي س و ا ويسمعوها حدها الامتحان بعدما الامتحان ينتهي ت الطلاب ن ي ا إ ل ا من رحم ربي ل ا ن عمم لا يعمم ما يشتغلوا المساله ل وما ا م و دي ف حياتنا رحم الله عبدا سمحا إ ذ ا باع وسمحا إ ذ ا اشترى وسمحا إ ذ ا اقتضى يعني دين تدين ب أ د ب وترجع الدين ب أ د ب وتطالب دينك ب أ د ب هذا البيع والشراء ض ر و ر ة من ضروره ا ل ح ي ا ة و ا ل آ ن ظهر ما يسمى ب ا ل ت ج ا ر ة ا ل د و ل ي ة أ و ب ا ل ت ج ا ر ة العالميه ة في العالم كله بين الدول و ا ل ت ج ا ر ة ا ل ح د و د ي ة و ا ل ت ج ا ر ة ا ل إ ل ك ت ر و ن ي ة تبيع وتشتري ب ا ل إ ن ت ر ن ت وشركات ع ا ر ض ة وتخش عليهم وتعرف عليهم ويوروك كيف ط ر ي ق الدفع ت ج ا ر ة ض خ م ة جدا وهذا مما س خ ر الله عز وجل للناس ولكن نحن نود أ ن نتحدث عن أ خ ل ا ق هذه ا ل م ه ن ة واسمحوا لي أ ن أ ق و ل كل م ه ن ة من المهن لا بد لها من أ خ ل ا ق تواقع على ذلك العقلاء من ا ل إ ن س ا ن ي ة والشرفاء في العالم حتى الكفار أ ب و قراء عنده قسم ل ل أ ط ب ا ء فحواه جيد إ ن ه يعالج الناس في كل الظروف في كل ا ل أ ح و ا ل لا يميز بين العرق ده قبلت كده ولا بين دين الناس ده دينه كده وديانته كده أ ن يكون رسول رحمة أن يكون ا ل ط ب ي ب من رسل ا ل ر ح م ة فالمهن لها أ خ ل ا ق ما هي أ خ ل ا ق م ه ن ة ا ل ت ج ا ر ة وهذا الكلام موجه للتجار أ خ ل ا ق م ه ن ة ا ل ت ج ا ر ة أ و ل ه ا على الاطلاق الصدق الصدق أ ن يكون التاجر صادقا جيد يعني مشيت ا س ت ل ل ي ح ا ج ة من ا ل م ق ا ل ة ف ا ش ت ر ي ه دام ع ي ن ا قال ل يا ي شيخنا د ي خليه قلت لك قال ل يا اخي د ي مدتها اوشكت على أ ن تنتهي هذا والله يعني أ ف ر ح ن ي فرحت أ ن في المجتمع أ م ث ا ل هذا وفي ناس أ ج ا ر ك م الله يشوف الزول شال ا ل س ل ع الكعبه بيعمل شنو بيعمل نايم تعرفو اعمل نايم يعني عامل نفسك ما شايف ح ا ج ة لكن في ق ي ا م ة في ق ي ا م ة كيف تعمل نايم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مما عابه المشركون عليه دخول ا ل أ س و ا ق وقالوا مال هذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق كان يمشي في ا ل أ س و ا ق وفي السوق وجد رجل يبيع طعاما فادخل يده في الطعام ج م ح ذ ر ة دخل يده في نصها ف أ ص ا ب ت يده بللا يده بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام قال أ ص ا ب ت ه السماء طقت م ط ر ة قال هلا ل جعلته مما يلي أ ع ي ن الناس ف إ ن ه من غشنا فليس منا ن فإنه من ا الحديث محفوظ غ ش ف ل يقول س سببه منا معتاجر بيبيع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بالخيار يعني شنو؟ يعني إذا مع بعض وما الزور عنده حق إن يرجع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما إديك ربح بسيط أحسن لك من ربح إذا وطفوا وما تفرقوا الزور السلعة ما يتفرقا لم لهما لك يعني يعني يكون يرجع في يجيك كثير مع عنده شنو أن فإن أحسن من وصدقا ممشوك حق اوريكم م بحكي ف أ س م ع و ا الكلام دا اوريكم م بحكي ف أ ي زول بياكل حرام وما نزيه في شغله بيلبح كثير لكن م ا ب يستفيد منه ربنا بيسلط عليه أ م ر ا ض يقلعها و ا من ا ل د ك ا ت ر ة وناس الفحص والصيدليات تخش عليه ب ا ل س ا ح ق و ا ل م ا ح ق اوعك تاكل حرام ت أ ك ل حرام اللي ب ي ح ت ج و ف أ اكبر مبلغ والله والله ت ك م ل أ د و ي ة ت ك م ل أ د و ي ة تدخل ش ي جليلة ل حاجة ت في جسمك تنتفع ب ه ا ابن القيم في مفتاح دار ا ل س ع ا د ة عنده قصه لطيفه بضاعة. بضاعة الماء ضاربة جدا ر وربح في الكعبة 100 دينار الكعبة في فيها الغشة الناس وقال ركب في س ف ي ن ة م ا ش ي وعنده قرد ي م ر ب ي ل ه قرد ي لما نام القرد ي شال ا ل ص ر ة بتاعت القروش المائه وخمسين دينار الربح بدا يشيل كل دينار ويرمي منها لما ا ن تم م ئ ة دينار قفل ا ل ص ر ة وختاله الخمسين الحلال قاعد له دي رحمه بيه والله ومشت البحر طوال د ي فبالتالي الصدق ف إ ن ب ي ن ا وصدقا بينا يعني شنو تبين العيبر في سلعتك عند العربيه ت ب ي ع ه و ع ا م ل حادث ق ب ل ك د ه و س ن لن تتبع أسمكره م تمشي ي هذا ل و الامر داري استنيت لي ق ا ع لا كده عملت تتبع ي ا لهما ه هذا الامر ة مدة منتهية ليه ل د منتهية يا أنا كان كلمت بالحادث لكن كلمت ع ب ي تنقص كم م لا ي أخي و ن ت ن مليون كم و ت ر ب ح وتكسب ح ا ج ة بسيطة ا ل ل ي ب ا ر ك لك فيها ر ب ن نزع ا ا لا ب ر ك من شيء و ل ل لا ه ت ن ت ف ع ب ه زي م ا قلت لك و الامر ما ت ت ن فان ع ب قال ف إ بينا وصدقا د ا صدق بورك لهما في بيعهما و إ ن كتما محقت ب ر ك ة بيعهما تحديث واضح الوضوح والصراحة ده أدب عادية عجيب فيه عالي رفيع وقيم سامية غير يكون في البيع اتنين النزيه ونزاهة إنه النزاهة النزاهة الإنسان التائرة وخلق القصه ذ ي يدخل على نفسه حرام. أحكي لا على لكم حرام نفسه ة القصة دي ي ف ا معاني عجيبة جدا القصة عجيبة حصلت ل أ ح د كبار التابعين وهو الامام إ م محمد تلميذ بن سيرين ل إ الصحابي م ا الجليل أ ن س بن مالك ر ا و ي ة ا ل إ س ل ا م وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن س فمحمد تلميذه سيرين اشترى زيت ك ث ي ر بالدين قام وقع فارجة فيه في الزيت ده الحديث يقول إ ذ ا كان جامد تشيل الفار وما ح و ل ه و ت ر م ي ه وتنتفع بالباقي إ ذ ا كان مائع يعني سائل وقع فيه الفار أ ف س د ه فوائد فقط زيت ما عمل نايم زي ما بقولوا الناس دفق زيت ما ب ع ما استفد جو ناس ا ل د ي ن ناس الزيت البعوله زيت لما ما ع ن د ه دخلوا السجن وهو في السجن توفي أ ن س بن مالك وكانت وصيته أ ن يصلي عليهم محمد بن سيرين قال أنا ا ك م ولكن ت ص ي سيرين على أحمد س يجب ان ل يكون هناك ل حاجه ب يت في ا من المسلمين ويكون ل هناك حاجه ل من المسلمين ي قال ل ويكون ل هناك الحق حاجه ب ل ح من المسلمين ا تُذِهب وخرج والشر م ر س ل ي ن م ع ه ع س ك ر ي ي ح ر س و بحت ما صلى طبعا ج م و و م ة من الناس ع ر ي ض ة ب ع د ما صلى رجع ال ح ر ا س ة ال ع س ك ر ي ع ر ف ف ن ه د ع ا ل م كبير ف ق ا م هوا ا ل ظ ا ر فماو ي ظ ا ر ف م ع ه بدوما ن ي ع ص ر ل ه ح ا ج ة زي م ا ب ق و ل ه نسل ا ق ا له ي ا ش ت م ا م ي ا خ ي أ ص ل ا أ ن ت ه ا ب ت ش ر ط مكشارك ا م ا ك ن ا ك ت جروش ي ا ل ل ل ل ل ل ي ل ل م ش ل ل ل ل ل ل و ل ا د ك و ت ع ا ل بدون ما ز ل ل يشوفك عارفين ماذا قال محمد بن ا له قال لن أ ك و ن أول يعلمك من ي خ اول ن ة ا ل د ة من يعلمك خيانه ة الدولة. الدولة فبالتالي ا ا ل ن ز ة كده ن ل ا ح ظ شوية ن ت ك ل م م في إشارات وهي إشارات إشارات ر ج د إشارات عابرة نتكلم عن بعض ص و ر ا ل ت التجارة ج ا و ز في تخيل من يبيع السلع ا ل ت ا ل ف ة ويخفي عيوبها ويبيعها ضمن ب ق ي ة السلع ماذا تقولون فيه أ ل ي س هذا بغش ماذا ممن ممكن, ممكن ممكن、يسأكتل. ممكن يسمم لديكم من هذا يتاجرون الناس السلع يتاجر الناس ثانية الصور بتاعت التجارة هذه تقولون يسكتل صورة أليس يسرطل نجب فيه ده ده ده بصحة بصحة الموجود التاجر م اليوم و و وفي ج د ج ر نزيهين وفي ت ا خ الذي ف و ا ا ل التاجر ل ه ا يحتكر السلع ويخزن السكر و ا ل د ق ي ق ا ل أ ق و ا ت ا ل ر ئ ي س ي ة التي تتعلق بها معايش الناس ماذا تقولون فيه لترتفع الأسعار ما تقولون فيه؟ أن يسلم قال فيه قولا دعا عليه بالجزام والجنون والبرص دعا النبي عليه الصلاة والسلام فيه فيه دعا دعا ما أن عليه بالجذان وبالجنون وبالبرص لماذا ل أ ن ه يتلاعب في س ل ع ة وفي قوت مصيري لا يعرف الطفل الذي يبكي ويحتاج لا يعرف المسكين دي بيدروا دار دار دار دي يستغنوا منها. ما فيه طيب عليس براي الأيام حاجات حاجة حاجة الحاجة الناس ما الناس منها ما ما أنا أنا تقولون تخلوه أقول لكم قولكم أقول لكم أقول لكم من الناس في الخرطوم خايفين من ما يسمى ب الكلاب الضاله ة أو او ا في البيت الذئاب يقول له جاء خبث الباب لنا إشاعات تقيلة قالوا جات ودي مهجنة يوجد كلاب ضارة وينبغي أن تدفع. وهذا صائل لا الإنسان الظالم تدفع تخيل ودي كويس وهي وينبغي أوريك وحش أسوأ لأخيه لكن منه منه من أن أخطر أخطر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فليس الذئب ي أ ك ل لحم ذئب و ي أ ك ل بعضنا ب ع ض عيانا انتم ا ع ر ف ي ن التاجر اللي بتلاعب ب أ ق و ا ت الناس ده مثل, مثل, مثل شنو مثل, مثل هذه الذئاب لكن فقط الفرق بيناتن ا ن ه ممكن يصلي مع الناس في الجامع وهدومه ن ظ ي ف ة وسنونه ما م ا ر ج ه لبره عشان يتلاعبوا على يصوروا الناس كأنه ذئب. كيف بالله للناس أن يتلاعبوا ويغنوا على حساب أكوات كأنه أن كيف ل ذئب من س ل م ي الرئيسية طيب من هذه الصور م س أ ل ة الحلف ك ث ر ة الحلف والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول المنفق سلعته بالحلف الكاذب ذ هذه الذين ب بالكذب الله إليهم الثلاثة الثلاثة لا القيامة ولا、يزكيهم. المنفق سلعته من يوم يزكيهم ينظر يعني ينفق سلعته بالكذب. والله يقول لك راسماله انا شفت و انا ج يقول لك راس مالة خمسين. مش راس ده زي دي ل لكم كما حديث لو أن التاجر حلف صادقا السلعة إ ن ه ياخي ربنا قال ولا تطير كل ح ل ا ف ماهين حلاف يعني بك ادفن من الحلف فالتاجر إ ذ ا حلف إ م ا يكون صادق ما على ا ل ث م لكن لا يبارك له في بيعه و إ م ا يكون كاذب وهذا أ ت ى ج ر م عظيم و ذ ن ب عظيم لا ينظر الله إ ل ي ه يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكي ه و له عذاب عظيم يا سلام ن م ر أ ر ب ع ة م س أ ل ة التطفيف دي ي ف هذا ا كاملة والتطفيف ما الوزن الشوال وكلا صورة وينجص وينجص ويلو هو يستوفي يقول كيلو يقول يقول رطل لك لك لك للمطففين إنه ه لا يجوز هذا تطفيف ويل و للمطففين أ ن ا لا أ ر ي د أ ن أ س ت و ف ي الموضوع وذن أ ق د ر ه ف م س ا ح ة إ ش ا ر ا ت م س ا ح ة م ح د و د ة والغرض منها أ ن تكون إ ش ا ر ا ت إ ل ى ان أ ل ق ا ك م في ح ل ق ة ج د ي د ة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه و أ ت ر ك ك م في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته